بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذرا فالحاملات يقرا فالجاليات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك قتل الخراصون الذين هم في غمره ساهمون يسالون ايان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون اخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلاً من الليل ما يهجرون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون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 قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سبيل فقربه إليهم قال ألا تأكلون فاوجس منهم خيفة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 وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم أم الصائقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بايدي وانا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فَفِروا إلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَذيرٌ مُبينٌ وَلَا تَجْعَلُ الله اللَّهِ لَا غَنَآفَرٍ إِنِّي لَكُم مِنْهُ نذير مبين. كَذَلِكَ مَا أَتَلَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ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 وَالْإِنْسَ إِلَّا الَّذِي يَعْبُدُ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هو المتين فَإِنَّ للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون